صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما كان محمد أبا أحد يرجالكم ولاك الرسول الله ولاك الرسول الله وفات من النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله